وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد تحدثنا في الحلقات السابقة عن الإيمان بالله طبعا بسرعة يعني وبإجمال يعني الإيمان بالله التصديق الذي لا يعتريه شك وأنت تؤمن بالله يقين بالقلب اقرار باللسان تصديق بالعمل طيب انت مؤمن بالله الحمد لله مصدق بالله طيب كل اللي ربنا يقولك عليه تصدق ولا تكذبه لا طبعا اصدقه لان انا مصدق بالله فاصدق بما اخبر به الله طيب الله اخبر ان الايمانيات بعد الايمان بالله تعدهم بقى ان تؤمن بالله وملائكته في ملائكة وكتبه في كتب انزلها ورسله في رسل بعادهم واليوم الاخر للحساب والميزان وكل اللي احنا بنعمله في الدنيا ده ليه؟ عشان فيه اخرى سنتحاسب فيها وان تؤمن بالقدر شره وخيره هو ما فيه الشر هو كله خير بس الشر من ناحية نحن من وجهة نظرنا احنا يعني احنا بنتخيله يعني ايه ان هو شر يعني ان ربنا ما وقلي ابني مثلا تحصلي عاه يجيلي مرض مش عارفه قال ده شر لانك لو عرفت حقيقته والله هتعرف ان ده خير زي سورة قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك مما انت شاء من تشاء وتذله من تشاء تؤتي خير لكن تنزع لا اه, آه, آه صعبة دي ها تعز خير وتذل لا بلاش احنا عايزين توتي تعز عايزينها لكن تنزع تذل لا مش عايزين معنى شوف التعليق النهائي توتي من كما انت شاء وتنزل من كما انت شاء وتعز توتي خير. خير تنزع خير تعز خير تذل خير خير, خير. كله خير كله خير وهنتكلم القضاء والقدر وايه هو القضاء وايه, وإيه, وإيه الفرق بينهم يعني. لكن بنتكلم دلوقتي عن الإيمان ها؟ بعد الإيمان بالله اللي اتكلمنا عنه بال أيه دم decir بالملائكة انت مؤمن بالملائكة هم إيه الملائكة الأول إيه الملائكة دول وإيه عملهم بيعملوا إيه بالضبط لهم أعمال في علم الغيب ولهم أعمال في علم الشهادة وإيه علاقتنا بيهم و... و... والأهم من كل ده ما هو أثر الإيمان بالملائكة يعني إيه يعني إيه انت مؤمن بالملائكة بالبلد يعني لو جبت واحد يقول انا مؤمن بالملائكة وجنبه واحد يقول انا مش مؤمن بالملائكة يفرقوا ايه ايه الفرق بينهم في العمل مش في الكلام وده بقول انا مؤمن ايه بقول انا مش مؤمن لكن ايه الاثر ايه النتيجة لهذا الايمان ده اللي يا ربي احاول نشرحه في الحلقة دي بإذن الله الملائكة خلق خلقهم الله عز وجل ووضح انه خلقهم من نور قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خُلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار نار صافية من غير لهب ولا ودخان يعني اه وخلق ادم وخلق ادم مما وصف لكم, مما وصف لكم ان هو مخلوق من طين اول صورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم كم كلكم يعني من نفس واحدة ان هو سيدنا آدم وخلق منها من ضلع منه ومن حواء وهي اسمع حواء ليه لانها مخلوقة من حي وهو سيدنا آدم وخلق منها زوجها وبث منهما آدم وحواء رجالا كثيرا مش تحديد ناس مش محمدين وحسنين رجالا كثيرة وإيه ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به اتقوا لاني خاف الله الذي تساءلون به وفي قراءة تساءلون به يعني اسأل به بعضكم بعضا يعني, يعني حلبتك بالله يا شف بالله عليك سأطع. يعني اقسمت عليك بالله يا أخي وربك يا خي سيفعل كذا كذا بالله عليك كذا كذا كذا. نشتك الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم خافوا قطيعة الرحم إن الله كان عليكم رقيبا يبقى خلقت الملائكة من نور آه. طيب يعني هما مخلوقات من نور آه. شكلهم ايه بيتشكلوا ازاي يعني والله احنا لا نعلم الا اللي القرآن بيقولهن وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اسألش اكتر من كده يعني ما نعودش نقول بقى الملائكة لهم منخير طب لهم زلومة طب لهم لا لا لا, لا. كلام ده هنخش بقى في متاهات وزا ما بيعلمون العلماء الاسئلة التي لا يترتب عليها عمل الخوض فيها من باب التكلفة الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل الخوض فيها من باب التكلف يعني ايه اللي ربنا يقولنا عليه نؤمن به أبعد من كده لا لا ما نسألش حيفدك بايه يعني معلش في بعض الناس كيف تسأل أسئلة مالهاش لازم يقولك الشيطان بيبيض ولا بيولد طيب وانت واخد من الموضوع ده ياخي بيبيض بيطلع أباليس <تصفيق> ولا بيبقس أبالي انت مالك ابعد عن الأباليس وخلاص هل النملة التي் كلمت سيدينا سليمان كيف ذاكر ولا أنثى او الانتك أكداف النملة貞ها لم تكلمت نفس سيدنا سليمان النملة كلمت النمل من قال النملة كلمت س dynamان صورة النمل قالت نملةٌ فقليتش يا سليمان يا ايها النملة دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمن وجنود وهم لا يشعرون فتبث مضحكا من قوله و لذا مهم يعني cemberك هذا ذاكر ولا أنثى يا اخي ذاكر ولا أنثى انت وكمن عند مجول الموضوع كيف او ده فكرني بواحد راح يسأل شيخ بيقوله ايه بقوله يا مولانا احنا ناس على قدينا غلابة يعني فساعتنا بماش عندنا اكل فنروح ايه نروح الزريبة بقى نقوم نلاقي معزة نلاقي بعرة ننزل تحتها كده نقوم نمص شوية كده كان فيها شوية لبن ولا حاج فلما كبرت رحت اتجوز واحدة فلقيت امها بتقول لي خلي ما لك انت رادع مع البيت دي من المعزة المعزة اللي كنت بتنص فيها دي فهل يا مولانا دي ت فطلع الشيخ زكي الحي لازم يديله في جنابه قال له يا اخي يا غمي دي مش اختك في المعزه دي اختك في الزريده فيروح الراجل يتجوز روح بالبتاعه مين قال الكلام ده احنا بنقول بقى يكون اللي في سن الرضاعه وتكون سنتين ويكون خمس رضعات مش على مزرعه ابن الشا ايه اللي اخره فالخلاصه احنا لا نسال اسئله لا يترتب عليها عمل الله بيقول لنا الملائكه مخلوقه من نور يبقى من نور بشكل البشر بشكل البشر زي سوره مريم ستنا مريم عليها السلام لما نزل عليها سيدنا جبريل تمثل لها بشرا سويه بشر قالت إني اعوذ بالرحمن منك اني اعوذ بالرحمن منك واحده لوحدها ونازل عليها واحد قدامها مره واحده إن كنت تقيا كنت تقيا جواب الشرط محذوف إن كنت تقيا فلا تتعرض لبسه قالت إني اعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا اللي عليه السلام طيب يبا يتشكلوا بشكل البشر زي سيدنا جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حيصفح مسلم وعليه تياب بيد وليس عليه أثر السفر في شكل بشر وبعدين قعد قدام سيدنا رسول الله عليه وسلم وحط ركبه على يعني بركب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين سألوا عن الإسلام عن الإحسان عن الإسلام والإيمان والإحسان وبعدين انفرر فنبع السلام قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فبيتشكلوا بصورة الآيه زي ما راحوا على سيدنا ابراهيم هم رايحين يهلكوا قوم لوط لان كان سيدنا ابراهيم معاصر لسيدنا لوط بس كان زمان كل رسول لوحده كل رسول خاص بالامة بتاعته معاصر له في نفس الزمن يعني لكن ده لناس وده لناس اما النبي صلى الله عليه وسلم وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رسالة عالمية سورة الأنبياء وما أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشيرا وَنَدِيرًا سورة سبأ سورة الأعراض قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فلما جاءت الملائكة عشان تهلق قوم سيدنا لوط مروا على سيدنا إبراهيم في سورة قال أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون مش عارفهم وفي قراءة سلم قوم منكرون يا طرى مين دول ومع ذلك الكرم بقى فراغ إلى أهله فجاء بعز من سمين فقربه إليهم الملاكين لم تأكلش صحيحش أكلهم بشر بس ما يأكلوش قال ألا تأكلون يبقى نوين على شر وهل ما يأكلش معاك يبقى نويلك على شر كان زمان كده ويمكن دي اللي جاية منها كلمة العش والملح لما نقول ده نواكل مع عيش وملح مش بقى خرفان مجبوحة على وضعنا بقى حنعمل ايه يقول له هناك الخرفان هنا يقول لك ده نواكل مع عيش وملح ويمكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسن العشرة من الإسلام فالمهم انهم بيتشكلوا بصورة البشر طيب الملائكة دول شكلهم انا قلنا مخلوقين من نور لكن لهم أجنحة صورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والارض جاء الملائكه رسلا اولى اجنحه ايه مثنى ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء إن الله على شيء قدير سيدنا جبريل كان له 600 جناح حديث صحيح مسلم 600 جناح النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت جبريل له ستمائة جناح عليه السلام طيب الملائكة دول اللي ربنا بيقول من النور ولهم اجنحة وكذا وكذا, وكذا وكذا وكذا ومنهم بقى ايه وظائف يعني الراكع راكع الى يوم القيامة والساجد ساجد الى يوم القيامة صفت الصفات وما منا الا له مقام معلوم وان لنحن الصافون وان لنحن المسبحون الملائكة تؤمن بهم اه طبعا مؤمن بهم طب لو كفرت بالملائكة تبقى كافر بالله لان كذبت الله اللي قال ان في ملائكة طيب انا عشان اعرف ايه الاثر لان انا حقيقة يهمني اثر الامام بالملائكة يعني إن مثلا لو عدنا تكلمني عن الملائكة سنتين هنرجع في الاخر نقول ايه طيب ايه يعني ايه مطلب مني طب اعمل ايه يعني بس انا عايز اختصر بسرعة ايه اعمالهم عشان اشوف الاثر بالنسبة لي انا بقى. دا ينعكس علي بإيه الملائكة لهم أعمال في علم الغيب ولهم أعمال في علم الشهادة اللي احنا فيها طيب أعمالهم في علم الغيب بتبقى إيه أعمالهم في علم الغيب لمواحد تسبيح الله تبارك وتعالى وتنزيه الله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون يسبحون الله الليل والنهار لا يفطرون لا يملون لا يسأمون على طول وزي ما قلت لك الراكع راكع الى يوم القيامة والساجد ساجد الى يوم القيامة وفي حديث ولو انه ضعيف يعني لكن يوضح المعنى ده قطت السماء يعني زائف يعني وحق لها انطئف ليس فيها موضع قدم الا وفيه ملك ساجد او راكع طيب بيسبحون الله اه ينفزوا اوامر الله اه ملش مخيرين سورة التحريم يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كأن الناس الذين دخلوا النار هم والحجارة سيئان لا قيمة لهم له. عليها ملائكة غلاغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مطيعين لله ما يقدروش ي عصوا ربنا ما يقدروش يخالفوا امره مصيرين مش مخيرين احنا احنا نيجي نتكلم في القضاء والقدر احنا بقى الحمد لله في امور مصيرين فيها وفي امور مخيرين لكن هم لا هم لا ولذلك احنا بنتشبه بيهم في رمضان رمضان بنبقى صايمين لا اكل ولا شرب ولا زوجه ها طب ما هو كده لا بياكل ولا بيشربوا وليس عندي يعني ما عندهمش شهوات يعني واحنا بنتعبد الله تبارك وتعالى في رمضان ربنا الفرج بالصيام طيب يسبحون الله الليلة والنهار ويطيعون أوامر الله عز وجل اتنين اتنين ينعمون المؤمنين في الجنة لما المؤمن بيخش الجنة مين اللي حينعمه مين اللي حيهنيه مين اللي حيسعده مين اللي حيخدم عليه الملائكة صورة الرعب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سمحوني يعني ما بجمش الآيات من أول عشان الوقت يعني بخش على الآيات اللي فيها الملائكة بس والملائكة يدخلون عليهم من كل باب الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار في سورة الزمر وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها من الملائكه سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين زي ما بينعموا المؤمنين في الجنه والايات كتير بيعذبوا الكفار في النار باوامر الله وربنا سماهم ايه غلاظ شداد وحده به بيقول لك يعني باعكتر التعذيب اللي بيتعذبوا ده مش هنصعب عليهم ما مش ما فيش نصعب عليهم دول ما عندهمش قلوب تقول لي قلوب رحيمه ولا بيرحموا لا لا لا دون مطيعين لله عذب عذب غلاظ شداد غلاظ شداد ولذلك سورة, سورة الزمر وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمراء يعني جماعات جماعات حتى إذا جاؤوها ها الحششين مع بعض والعياذ بالله الزنا مع بعض والكفر سببين الدين كل مجموعات وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاؤوها هذه أول مصيبة أول خضة بص اللبز شوك فتحت أبوابها فبتوع الجنة قال و وفتحت أبوابها يعني كأن الأبواب مفتحة قبل ما ييجوا فجايين عن ريح الحلوة ومنظر الجميل لكن بتوع جهنم جايين جايين جايين مأفورة مأفوق فتحت صدمة صدمة كده يفجأ مرة واحدة فتحت أبوابها وقيل لهم خزانتها وقال لهم خزانتها خزانتها من ملائك وقال لهم خزانتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قبل من عذب قموا أللكوا ولا لا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين والملائكة بتعذب والعياذ بالله عذاب شديد كلما يعني المؤلف كهنم دول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ومقامع من حديد ومطارق مين اللي بيعذب بده هون الملائكة يبقى دي من اعمالهم في علم الغيب خلي بالك حنيجي بعد كده نقول الاثر بقى ها اللي عايز الملائكة تستقبله وتنعمه ما راحتك عايز تنضرب وتتهزأ وتتبهدل وتتعذب انتحار حر ده موضوعك ها؟ فتشوف بس الاول انت داخل على ايه يبقى يسبحون الله يطيعون الله يعزبون الكفار يمتعون المؤمنين الملائكة منهم من ينفخ في البوق دي يعملهم في عالم الغيب سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون فالنفخ في البوق ايضا من أعمال الملائكة في علم الغيب طيب يعني ممكن يكون ايه تاني من هذه الأعمال أعمال كثيرة والله لكن خلاصة. نخش على أعمالهم في علم الشهادة يهمنا شوية بقى العلم ايه الشهادة اللي احنا فيه ده اللي هو العلم بينقسم قسم العلم غيب ما غاب عن الحواس الخمس السمع البصر الشم اللمس التذوق اي حاجة تغيب عندي يبقى خلاص اسمها غيب غبت عنك طبعا الكافر لا يؤمن الا بعلم الشهاده يقول لك لا 1+1=2 والرهان ما تقنعنيش اسمها الميتافيزيقا ما وراء الطبيعه ما عنديش ايمان بالكلام ده انا كل حاجه قدامي لازم تبقى واضحه ده كافر مع انه هجاس وكذاب لان مؤمن بحاجات في الدنيا ما شافهاش ومنها الكهرباء اه الكهرباء احنا شفنا الكهرباء عندنا وزير كهرباء وعندنا مكن لتوليد الكهرباء وكل واحد فينا بيدفع اخر الشهر بيدفع بقول لك تتكهرب وفين هي الكهربا ولا حد شايفها والجاذب الايه الارضيه مش شايفينها بيقول لك برد والبرد حوالينا هو فين هو والهواء شكله ايه ولا مثلا يعني فعنا مش, مش يعني مش, مش كل حاجه شايفينها لما ما نقمنش بيها الله عز وجل يقول فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون في حاجات ما بنشوفهاش في حاجات ما نشوفهاش وده هنا الايمان بالله عشان كده في اول سوره البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بايه بالغيب بالغيب اهم شيء الغيب فاحنا شفنا اعمال الملائكة في عالم الغيب نشوف اعمالهم في عالم الشهادة اللي هو احنا حسينه بقى المعانة ده اول شيء يهمنا ايه نزولهم بالوحي مين اللي بننزل بالوحي الملائكة بس ده عايز اختيار بقى اخر سورة الحج الله يصطفي يختار من الملائكة رسلا واختار سيدنا جبري ومن الناس واختار سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين نزل رسول الملائكة على على رسول البشر يبقى الملائكة تنزل بالوح ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدي بخاري أن الحارثة بن عشام سأل عن سيدي عائشة تقول أن الحارثة بن عشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوح يا رسول الله كيف كان يأتيك الوح يقول أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه حديث البخاري يعني يبقى النبي عليه الصلاه قاعد كده في اسم حاجه زي صوت الجرس فيستعد ان في وحي نازل وهو أشده عليه لان سيدنا جبريل بيبقى في الحاله دي بحالته الطبيعيه بقى حالته الملائكيه يعني ها. وطبعا دي حاله صعبه على النبي السلام حتى يشوف الكلمه في الاخر هيقول ايه وهو اشده عليه فيفصم عني يفصم عني بعد الوحي ما ينزل وقد وعيت عنه ما قال فهمت ووعيت اللي قاله لدرجه ان سيدنا النبي عليه كان بي... بيقول مع سيدنا جبريل عشان يستعجل الحجب فنزل القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه صورة القيامة وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانة بالسنة بوحي السنة بعد كده لأنه واحد قسم القسمين زي ما نتكلم وحي قرآن وحي سنة والاثنين من عند الله إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى لكن الاثنين من عند الله تبرك وتعالى يبقى كيف كان يأتيك الوحه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا بالحالة تاني يتمثل لي الملك رجلا سيدنا جبريل ينزل كرجل فأعي ما يقول تقول السيدة عائشة وإن جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفسد عرقا لا يتفسد عرقا في الليلة الشديدة البرد من الشدة اللي بيعاني منها يبقى الملائكة بتنزل بالوح سورة عبس كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحب مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام برارة اللي هم الملائكة طيب والآيات كتيرة في نزول الملائكة بالوح تاني بيعملوا ايه الملائكة في علم الشهادة عندنا عشان نؤمن بيهم لأن الإمام بالملائكة من الإمام بالله ذا ما قلت اللي يكفر بالملك أو بالملائكة بكفر بالله يقول الله تبارك وتعالى سورة, سورة البقرة ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة, والملائكة والنبيين ها يقول الله عز وجل سورة النساء يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وما لائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا فهذا الامر لابد منه اخر سوره البقره امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل امنها بالله ها وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يعني نؤمن بالرسل كلهم ما نفرقش بينهم ما نقولش من الملين وده وده لا, لا طيب بيعملوا ايه تاني غير النزول بالوحي في علم الشهادة عندنا هنا بيحصوا علينا الأعمال بيحصوا علينا الأعمال الله عز وجل في سورة قاف يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب على اليمين وعتيد على الشمال يعني مفيش حاجه بتطلع من بقك مفيش حاجه بتطلع من بقك كده الا لو هتتحاسب عليه يا تنحرف يمين حسنات يا تروح شمال سيئات مفيش حاجه ماشيه على طول كده مفيش حاجه ماشيه على طول حتى قيل يعني ان واحد مره بيقول صفر صفر فالملائكه بتقول طب ونكتبها ايه يعني ايه دي تتحاسب ايه دي صفير وعلى الله التفسير احنا نقول ان كده وبالآخرة بقى ربنا يقول له تعملت كده ليه ودي كنت تقصد بها ايه لكن عايز اقول يعني خل بالك خل بالك لان الامر خطير ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ادي رقيب عليمين وعتيد على الشمال فحيبحلك معهم ايه الله في صورة الزخرة ام يحسبون ان لا لا ام يحسبون ان ان في سورة الزخرة يقول الله عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى بلى لا ورسلنا لديهم يكتبون رسلنا لديهم يكتبون الله عز وجل يقول كراما كاتبين كراما كاتبين لهم الملائك يعلمون ما تفعلون يعني بيكتبوا علينا ما أنا بركز فيديله لأنه حقول بعد كده الأفرح طيب إيه معنى أنك تحسس أنه فيه واحد على المينك بيكتب حسنات وإيه بيكتب سيئات إيه النتيجة إيه يبقى حالك إيه معهم إذا ما حقول بقى سيدنا النبي على السلام ان معكم ما لا يفارقكم إلا عند الخلاء لما بنعمل درة مية وعند الجماع لما بنجمع الزوجة وفيه الزوج وزوجته يعني صحيح امه وقفين بس شايفين اذا بتعمل ايه مش واحد بيستاهبل بقى يقول لك طب فرصة اما نيجي نعمل السياف لم ينخلش نعمل ادوه ماصلومة بيسيبونا برا لأ هو سابق بس حياء يعني حياء لكن ايه بيكتب عليك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين ها؟ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يبقى بيحصوا علينا الاعمال طب ايه تاني يقوم بسؤال المسلم في قبره من ربك من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك يقول صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم قرع نعالهم يعني صوت رجلين الناس اللي بتوصلوا هم رجعين فيأتي اليه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك ومن الرجل الذي بعث فيكم وما دينك. يقول صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول ربي الله ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام تقول يوم قد كنا نعلم أنك ستقول ذلك ما نعرفه بس نسألك عشان إيه أنت اللي تجاوب لأننا مأمورين ان احنا نسألك انظر ثم يفتح للمؤمن بابا إلى نار فتقول يوم ملائك انظر هذا مقعدك في النار لو لم تكن آمنت بربك اما وقد امنت بربك اه اقفل اقفل ده بقى. افتح يفتح له باب الى الجنة يفتح له باب الى الجنة حتى سيدنا مساء يقول ايه فيراهما جميعا فيراهما جميعا يعني شايفهم الاتنين والحياة دي فيها نقطة مهمة جدا جدا جدا اللي هي ايه استشعار استشعار النعمة ازاي ما هو وبيضدها تعرفه الاشياء يعني لو الواحد راح على الجنة على طول نعمة وجميلة وكل حاجة علينا زي ما تقول لكن لما يبص على جهنم الأول أوه. هيستشعر بقى العظمة دي اللي هو ريحها يقول الحمد لله ربنا نجاني من هنا تعرف دي زي ايه زي سورة مريم اصراط في سورة مريم ان كل من في السماوات والأرض إلا قات الرحمن عبدا لقب أحصاهم وعدهم عدى وكله وكلهم أتيه يوم القيامة ايه فردة يعني ايه في يعني أدي, ادي ارض المحشر فانما هي زجرة واحدة فاذاهم بالساهرة اللي هي ارض المحشر اللي هنحنحشر عليه ادي ارض المحشر بعد ارض المحشر على طول ايه جهنم وبعد جهنم الجنة طب واحد طالع من ارض المحشر رايح الجنة اه هيعد على جهنم ازاي اللي هو السراط يقول الله عز وجل في سورة مرد وان منكم يعني, يعني كلنا كل الناس اه إلا واردها حيرد على جهنم على الله كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ننجي الذين اتقوا يموت تكون آه يلا عصرات ونظر الظالمين فيها أي في جهنم جسية يعني على الركب ولذلك حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس على الصراط منهم من يسيروا كالبرق ومنهم من يسير كالريح المرسلة ومنهم من يجري ومنهم من يزحف, يزحف ومنهم من تتخطفه كلاليب فتهده إلى قاع المر فالملايكة بتسأل في القبر طيب لسه لهم أعمال تاني في علم الشهادة وإنهم آثار عايزين نعرفها طيب نستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله توقف عند هذا القبر ونستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله, الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهنا وأن ينفعنا بما علمنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته